وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلوا الله أنا يؤفقون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 17. وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ دِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفَعَلْ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 18. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قبل أحدكم الموت فيقول رب لولا أخفرتني لولا أخفرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل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 كفروا الله بما عملتم وذلك على الله يسير ف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 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَاطِيعُ الله وَاطِيعُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاوُ الْمُبِينَ الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتعك للمؤمنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا زوجكم واولادكم عدو ولكم فاحذرهم وان تعفوا وتصفحوا وتوفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم أتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون